المقصود من قاعدة من بلغ هو أن, أن الإنسان ينفتح له باب العمل الذي ورد في في الاتيان به ثواب بطريق غير معتبر هذا هو المهم أن ينفتح لي هذا الباب مثلا أن تأتي رواية في حديث الكساء مثلا أن من قرأ هذا الحديث في مجلس فيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وبقية الثواب المذكور الثواب المذكور على قراءة حديث الكساء غير أصل حديث الكساء أصل حديث الكساء أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان عنده كساء وأنه وضع هذا الكساء عليه وعلى علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام أصل وقوع هذه الواقعة أمر متواتر عند المسلمين يعني وارد من طريقنا ووارد من طريق المخالفين وهو من طريقهم مروي في صحيح مسلم بسند, بسند ينتهي إلى عائشة وإنما سمت عائشة الكساء المرط المرحل يعني المرط, المرط الذي فيه نقوش سواء سميته كساء أو مرط مرحل هذا لا يغير الرواية أصل الرواية والواقع متواتر وإنما الكلام الذي يثار في بعض المنتديات عن الثواب على قراءة حديث الكساء هذا الثواب وارد من طرقنا أنه من قرأه في جمع من الشيعة كان له هذا الثواب كيت وكيت وكيت هذا الثواب ظهرت ظاهرة تقول ان هذا غير صحيح وسنده غير تام وأمثال ذلك فلو أنه لم يكن مرويا بسند صحيح تكفي أحاديث من بلغ في ترغيب المؤمن في أن يقرأ هذا الدعاء لأنه لا فرق سواء كان هذا الترغيب صادرا من النبي صلى الله عليه وآله أو لم يكن صادرا أنت تقرأ هذا هذا الدعاء تقرأ هذا الحديث من أجل الحصول على هذه على هذا الثواب من أجل الحصول على هذا الوعد الذي يعني ما وعدت به في هذا الحديث سواء كان الحديث صحيحا أو ضعيفا سوف تحصل عليه النتيجة واحدة إذن لماذا أدرس سند هذا الحديث العقيدة لا تترتب عليه لأن العقيدة تترتب على أن الرسول صلى الله عليه وآله جمعهم ودعا لهم أو لم يجمعهم ولم يدعو لهم ولم يقل هؤلاء أهل بيتي العقيدة ترتب على هذا القسم وهذا القسم مروي بالتواتر مروي عندنا وعند غيرنا وفي أصح كتبهم فإذا الجانب العقدي في الحديث ثابت الثمرة المترتبة على القراءه أيضا ثابتة تحصيل هذا الثواب محرز سواء كان بهذه الرواية أو بروايات بلغ فإذا ما هو المبرر الذي يسوغ للمؤمن أن يصرف وقته في دراسة أسانيد لا تترتب عليه أي فائده.